لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخوانهم ولا أبناء خواتهم ولا نسائهم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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 ذلِكَ ادْنَى أَنْ يُعْرَفَ نَفْلًا فَلَا يُؤْذَنِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا